بعد كذا ليترجمه عبيتي والله يعلم الله يدبره أولنا ياأهل المنطقة الشرقية نعلن لكم إعلان هام إننا نحبكم في الله ويعلم الله ما جينا إلا ما حبنا في الله لكم وإذا قال لكم واحد أحبك في الله إيش تقولون له أيوة لأن بعض الناس ما يعرف وإيش يقول في واحد قال واحد من الأخوان من مصر قال أحبك في الله قال نفس الشعور يا بيه جزاء الله خير واحد قال واحد سوداني أحبك في الله قال داير نفس الفكرة يا زون. الله يعني يلا حد داقي واحد قال واحد عربجي عند السن المكفاة يبحث وقف قال والله إني أحبك في الله قال أطقع منك مطوع في أحضر من أخواننا الجنة حد فما أحلى الاجتماع وما أحلى هذه الزحمة وفعلا هذا شيء يثبج الصدر إذا تزاحم الشباب على مثل هذه المراكز والمخيمات وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الخيمة أن يجمعنا في خيام الجنة قلوا أمين من بالله هذه الأماكن هذه الأماكن والله أننا نحتاجها وأسباب غرق الشباب وأول غريب أنا السبب إني ما وجدت مثل هذه الأماكن. كل الناصح، كل المعين هو اللي خلا الشباب يغرقون. كل اللي كان تحاضنا قدام، قدام، قدام آخر شيء في الجيب وراء ما استفدنا شيء من قدام. سبحان الله. وين الناصح، وين المعين، وين اللي يتكلم ينصح يوجه؟ ما كان فيه. كم سنة سحب سدت عند الباب والناس راح للمسجد؟ ما منهم واحد قال لي لو سمحت صل معنا. معندك ان طيب لو قالوا لي بصلي أنا فعلا كنت فاحط وعربجي لكن كنت فاحط وانا صايم في رمضان واللي معي يقول يشغل غاني قلت له خاف تجرح صيامي يعني الخير موجود الخير موجود لكن نحتاج من يعين